الله الرحمن الرحيم ساورا <تصفيق> من وعطي <تصفيق> الحميد نسجد الحرام الذي جعلناه للناس سرع mən yulid اكتب شيئا فان يربتي الله الله اكتب شيئا Gulf I يَا نَذِيرِ مِنَ السَّعْدِ وَقُلُومٌ يَرَا أُفْعُ رُ الْغَائِسِ فَقِيرٌ أ الله الله ويكون ذونهم ثم من يَأْسُدُ مَنَامٌ فِي عَالَمٍ وَقُمْ قُسْمًا وَي فِي أَيَّامٍ على مَّا رُومَاتِ عَلَى ما نِعْمَتِ اللَّهِ عَامَ فَانْفُلُ مِنَّا من يعظم حرمات الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخططه يغير او تنويري او في مكاني ساق يقال رايت من و امس ia yeah. M <laughs> 45王 din pull gönül qəo que okay, لجعلناها لكم من شعائر الله قولوا مناع الطعام القانع من التطب الله اكبر اذا كان همدا الى وَمَن لَّذِي يُقَنتُ نَبِيّ أَنَّهُمْ غُرِمُوا وَمَن لَّذِي يُقَنتُ نَبِيّ أَنَّهُمْ غُرِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَانٌ and come along the